وقالوا هذه انعام وحفظ حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم لا يطعمها الا من نشاء بذعنم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله لا يذكرون اسم الله عليها يرَاءَ أَن عَلَيَّ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُم مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ فَيَجْزِيهِمْ وَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ قُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ